قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إنكم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرف الناس على حياتهم ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه وما هو بمزحزحه من العذاب أي يعمق والله بصير بما يعملون قل من كان عدو ولد بريل فإنّه نزله على قلبك فإن أؤمن بإذن الله مصدقاً لما بين يديه مصدقاً لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين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 رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أُوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون.